أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن

يقص على بني إ س ر ا ئ ي ل أ ك ث ر الذي هم فيه يقتل

我わ

انك لا تسمع الموت <تصفيق>

うん。<Yeah. S 2> yeah.

w e e r a c

What is it?